ذلكَِك رَج بعيعيد قد عََّ ماَا تَْ قُصُ الأْرضُ مِنهُ وَعم دَنا كتاب حَف بَنْ كَذَّبوا بِالحَقِ لَما جَأَهُم فَهُم فيِي أَفَلَمْ مَرجَ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 وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد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 إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقَ الْقَمَرَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق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 بجباب، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.